سيدة تقول كنت مريضة وأنا طفلة صغيرة ولم يكن الطب قد تقدم مثل الآن وأشار بعض الناس على أبي بأن شفائي بأن أشرب لبنا من حمارة فذهب بي إلى عمي في الريف وعلمت أنهم سقوني لبنا كثيرا من هذه الحمارة فما حكم الدين في هذا مع العلم أن الحمارة مما لا يؤكل لحمها لبن الحمارة لا يجوز شربه لأن الحمر الأهلية يحرم أكلها ويحرم شرب لبنها اللهم إلا للضرورة كالعلاج إذا لم يوجد دواء طاهر حلال فإن وجد الدواء الطاهر الحلال كان العلاج بالمحرم محرما والمسؤولية هي على الكبار المكلفين الذين عالجوك بهذا اللبن وأما أنت فغير مسؤولة ما دمت لم تبلغي حد التكليف والله أعلم